الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين أما بعد يقول المصنف رحمه الله ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إنا المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى بعد أن بين المصنف رحمه الله المواضع التي تكسر فيها همزة إن والمواضع التي تفتح فيها شرع في بيان حكم آخر وهو حكم اللام وهذه اللام وهي التي في الاصل لام الابتداء تدخل على خبر ان او هي في الاصل لام الابتداء فاذا جاءت ان فإذا جاءت ان لحلقتها الى الخبر لحلقتها الى الخبر تقول لزيد قائم فإذا جاءت ان تقول ان زيدا فلا يصح اجتماع ان مع اللام وكلاهما للصداره فتتقدم ان عليها وتتاخر اللام هذه اللام اذا تاخرت ولت هي اصلا لام ابتداء اذا تاخرت تلحق الخبر فتقول ان زيدا لصادق وأحيانا تتاخر فتلحق معمول الخبر معمول الخبر الذي مضى حكمه من قبل تقول ان زيدا لطعامك آكل او ان زيدا لفي الدار عندك اه لفي الدار جالس لفي الدار جالس او تقول ان زيدا لعندك في الدار هذا كله معمول خبر اه لعندك جالس وقد تدخل على ضمير الفصل تقول ان زيدا لهو صادق أو لهو الصادق وهكذا فيقول مصنف ويجوز دخول اللام يجوز هذا هو الحكم إذن حكم دخول اللام هنا الجواز نقول متى يجوز دخول اللام, يجوز دخول اللام تقول يجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إنه اذا كان المدخول عليه هو الخبر وتكون انا ليست مخففه او ضمير فصل او ما توسط من معقول الخبر فيجوز دخوله هذه اللام على الخبر إذا كانت ان ليست مخففة يعني ان فدخول اللام هنا جائز تدخل اللام على الخبر وعلى معمول الخبر وعلى ضمير الفصل مثال ذلك ان زيدا لصادق ومنه قوله تعالى من يعطينا مثال وانا ربك لذو مغفره اصل الكلام ربك ذو مغفره ذو مغفره في غير القران طبعا او لا ربك تدخل اللام لا ربك لكن اذا جاءت ان فلا تبقى معها اللام فتأخر اللام تقول ان ربك فتدخل على الخبر الذي هو هذا ذو ان حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ربك اسمها هو مضاف الكف مضاف اليه اللام هذه لام التدا او تقول اللام المزحلقه ذو خبر خبر إن مرفوع رفعه الواو لأنه من الاسماء الخمسة مغفرة مضاف إليه إذن هنا اللام دخلت على من على الخبر واضح مثال آخر في غير الخبر إن في ذلك لا هنا دخلت على الاسم واضح إن في ذلك لعمرة وهنا جاز دخوله على الاسم لتأخري واضح لما توسط الخبر بينها وهو ضارف أو جار مزور جاز دخول لا معلِس وإلا فإنها لا تدخل على الاسم مع مع إن فيجب أن أن تتأخر. مثال دخولها على معمول خبر أهلا إن هذا لهو القصص الحق إن مشبه بالفعل هذا اسمها مبني على سفو محل نصب اللام واقع أو عفوا اللام لام اللام المزحلق مفهوم او لام الابتداء وهو يجوز فيه الوجهان واضح يجوز فيه الوجهان الوجه الاول ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الاعراب جاء به التوكيد والقصص على هذا هي الخبر خبر ان مرفوع رفعه الضم الظاهر على اخره الحق صفالي القصص. الوجه الثاني هو ان هو مبتدا ثاني. والقصص خبره. والجملة الاسميه خبر إن. مفهوم. إذن هنا لم دخلت على ضامير الفصل. ماذا قال عنه ابن مالك؟ ذكره في الشرح. نعم مثال دخولها على معمول إن معمول خبر ان زيدا لطعامك اكل زيدا اسم ان اكل خبرها طعامك مفعول به لاكل واللام وقعت على او دخلت على معمول معمول الخبر ومنه كذلك ان زيدا لا في الداري جالس جالس وخبر إن وفي الداري جاء رجُم بجالس واضح ونحو هذا هذا الدخول للنام كله من باب الجواز وليس من باب الوجود كله من باب الجواز وليس من باب وليس من باب الوجود متى يجب دخول اللام على متى من الخبر او بعد ان متى اذا خففت ان هذا الشطر الاول فما قال فإذا احملت ولم يظهر المعنى ان من يعطينا مثالا لا ان دعونا مع ان زيد ثم ان زيد لا قائم لاحظ هنا ان زيدنا قائم ان زيدا لقائم اذا خففت ان التبست مع حروف اخرى اذا خففت ان التبست مع حروف اخرى مع من تلتبس مع ان النافيه مع ان الشرطيه الى غير ذلك لكن ان الشرطيه تدخل على الافعال واضح اما ان في تدخل على الجمل على على الاسماء ان الكافرون الا الا في غرور يقول مصنف اذا خففت ان ولم يظهر المعنى لم يظهر المعنى انت تؤكد ام تنفي يعني لو ظهر المعنى ان زيد قائم ان زيد قائم لم يظهر المعنى أنك تؤكد، لعلك لعلك ماذا؟ لعلك تنفي، فهنا لا بد من ثبوت الله لتميز إن النافية من إن المخففة من إن الثقيلة، لأن النفي خلاف إثبات إن النافية، آه، إن النفي ماذا؟ تنفي، وإن المخفف من الثقيلة. اثبت فاذا التبس المعنى من خلال دخل عدم دخول لم لم لم غير موجوده انا يلتبس معنى او لا يلتبس المعنى لكن اذا دخلت اللام زال المعنى وعلم انك لا تنفي لا تريد النفي علم انك لا تريد لا تريد النفي لم تعمل ان وان لم تعمل ان ان اذا خففت تعمل او لا تعمل ماذا معا هم ايه ولكن اكثر؟ استعمل. الاكثر استعمل. كيف الاستعمال الاكثر استعمال كيف الاستعمال تعمل او لا تعمل؟, تعمل ان عد الى الدرس هم ها كيف لا النما المصنف انكم ماذا قال المصنف لا قبل هذا قليل الصبح قال انظر الا ليت فيجوز الامراني كأن المكسوره مخففه واضح وذكرنا هناك الأكثر الأكثر هل الاكثر الاهمال ان اذا خففت يجوز الوجهان هو الأكثر الاهمال ولهذا لزمها اللام متى يقع لو قلت لك إن زيدا قائم أين يقع لبس هنا ما يقع لبس لأنني نصبت مفروع لأنني ماذا نصبت الاسم إن واسم إن متى يقع لبس اذا لم أنصب فهنا يلتبس على الأمر أنت تنفي أم أم تثبت لأن إن لست للنفي إن المخف من الثقل ليست للنبي، فلما يلما كان هناك لبس ماذا لازم ال هذا دخول لم هنا واجب متى تخفف إن لماذا لأنها تهم تهمل لا تعمل الثاني لم يظهر المعنى إذا ظهر المعنى بالنصب لا لينزم دخول لم هنا يصير ماذا جاء لا يصير واجبا واضح المعنى لم تتخل إلا الجمال مصبت ما فهمت سؤالك تتخل إلا إثبات نعم هي لماذا لازم الدخول لم هنا لماذا؟ لازم الدخول لم هنا لأن لا يقع الارتباس لأن لا يقع الارتباس ليفرق بين إن المخفف من الثقيل وبين إن النافي. واضح؟ ان النافي يعني ان زيد قائم يعني ما زيد قائم واضح نفيت وإذا قلت ان زيد لا قائم معناها انك لا تنفي أنك تثبت القيام لزيد هي اللام حرف توكيد انت لم تخطئ لم حرف توكيد لكن لاحظ متى احنا قلنا يجوز وواجب يجوز دخول اللام على ما بعد ان المشدده تدخل على الخبر هذا هو الاصل واضح تدخل على معمول الخبر تدخل على ضمير الفصل هذه ثلاث أمور تدخل عليها ان اه عفوا تدخل عليها اللام هل الدخول جائز وليس واجبا يعني يجوز ان تقول ان زيدا لصادق ويجوز ان تقول ان زيدا صادق ويجوز ان تقول ان زيدا لهو الصادق وان زيدا هو الصادق واضح هذا دخول لام بعد ان المخففه من الثقيله واجب عفوا جائز فوق واضح هذا هذا جائز اما دخول اللام بعد ان المخففه فقد يكون واجبا اذا لم يظهر المعنى وقد يكون جائزا إذا ظهر المعنى ما أين أن؟ نحن نتحدث عن اللام نحن نتحدث عن اللام مع إن وليس مع أن لا علاقة لللام مع أن أبدا ليست أن يا رجل عندنا إن وليست أن إذا تحدثنا عن أن لا نتحدث لا نتحدث عن الله لا لا ليس من بيان لان هناك ان لو لم تكن هناك قال المعني سبق لسان لكن هناك ان بدء إنسان يثبت اذا الدخول الى مخففه ومهمله لا قد تكون عاملة لماذا وضعوا الشرط هذا؟ قد تكون عاملة ولا يظهر. ها واحد. إن هم هم إن مم. إن سلمة حبلا ان سلمى حبلى كيف نعرف او نعرف سلمى اسم ان منصوب ونصبه فتح المقدر حبلى خبر مرفوع ورفعه رفعه ضمه مقدر خفيف ان سلمى حبلى هل انت تنفي او تثبت ما سلمى حبلى و سلمى حبله نفي واثبات كيف نفرق هي عامله الان ها كيف نفرق ها لا حبله هنا يلزم وجود اذا اردت اثبات يلزم اللام هنا ان سلمى لحبله واضح هنا نعرب نقول سلمى ان عفوا هنا لا بد من من من اللام في في حبله واضح الآن لماذا؟ لأن الإثبات لا يظهر المعنى لا يظهر إلا بدخول لتفرق لنفرق بين إن النافية وإن المخففة من إنسان ما إن. لا حب لا يوجد نفي لا يوجد نفي لا لا في الأولى نقول يوجد نفي لأن اللام هنا واجب نعم هذا نفي لأنك لا تثبت اللام. لا بد من اثبات اللام هنا. الثانية دخول نعم، إثبات. واضح؟ <تصفيق> ماذا قال ابن هشام في الصرح؟ يكون لذلك هنا بينها لاحظ ماذا قال هو قال ان خففت إن واهملت قد تعمل إن ولا يظهر العمل هذا كذلك لا بد يذكر قد تعمل ان مثل هنا لا يظهر العمل إذا عملت ولم يظهر المعنى لم يظهر العمل اذا كان مقصورا مثلا واضح إذا كان مقصورا أو مضافا الى ياء المتكلم إن صديقي أخي إن صديقي أخي إن أخي صديقي أين يظهر الاعراب يظهر من هذا القيد كذلك نعم أين أختم أين ذكرت هنا قال وقد يكون دخول لا مواجبا وذلك إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات الإثبات لا يظهر انت في الإثبات المخفف من الثقيلة كقولك إن زيد لمنطالق وإنما وجبتها هنا فرقا بينها وبين إن النافية كالتي بقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم من سلطان بهذا ولهذا تسمى اللام الفارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات فإن اقتل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا لعدم الالتباس وذلك إذا شددت نحو إن زيدا قائم أو خففت وأعملت إن زيدا قائم أو خففت وأهملت وظهر المعنى كقول الشاعر أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادني واضح يزاد عليه ما ذكرته في إذا لم يظهر الإعراب إذا لم يظهر في نحو إن سلمى حبل هنا عملت لكن لا لا يظهر, المعنى لا يظهر المعنى لأن الإعراب لا يظهر أو إن صديقي أخي أو إن أخي صديقي هنا تعرف أتثبت أم تنفي فلابد إذا أثبت أن تدخل اللام فتقول إن صديقي لأخي او العكس اخي يا صديقي والله اعلم واضح الان المساله هذه اذا بعد هذا ماذا قال مثل ان لا شيء يجيز مثل ان هذا لا يصح لا صافي ل للجنس مثل إن أي في العمل لا في جميع الأحكام مثل إن في العمل لا في جميع الأحكام ماذا؟ لا النافية للجنس نسراكم اليوم فاتحوا مع مثل إن في العمل لا النافية للجنس لا أول نقول عنها لا ولست الله لانها من لا من والف لا ولا تاتي بهذا الرسل على اوجه منها ومنها ومنها النفي والنهي و زائده فقط فقط يكفي هذا النفي منهم <تصفيق> النفي لا النافية تأتي على اوجه أو لا ها. أو على وجه الواحد لا رجل في الدار ها. ولا وزر مما خض الله وقيا النافيه للجنس والنافيه للوحده ها عندنا لام تنفي عفوا ليست لا عندنا لا تنفي الجنس وهي التي سنتحدث عنها الان آن, ان شاء الله وعندنا لام تنفي الوحده وقد مضت معا وهي اللام التي تعمى عفوا وهي لا التي تعمى العمل ليس, ليس. سما لام التبرئة لام الوحده وهذه لام الجنس وفرق بينهم هذه اللام لاحظ معي ليس رجل في الدار ماذا تفهم هنا عفوا هذا التركيب غير صحيح نقول هكذا ليس في الدار رجل ماذا لا يوجد رجل واحد فيجوز ان تقول بل رجلان ليس بالضاله رجل بل رجلان واضح الان نستبدل ليس بلا لا رجل لا رجل لا في الدار <تصفيق> بل رجلان لاننا نتعامل عمل ليس لكن لو قلت لا رجل في الدار هل يجوز ان نقول بل رجلان لا يجوز لا رجل في الدار ولا رجلين ولا ثلاثه ولا اي شيء من هذا الجنس جنس الرجال منفي تماما لهذا تسمى لا النافيه للجنس هذه لا تعمل عمل ليس هذه تعمل عمل ان واضح اذن لا رجل في الدار يعني جنس الرجال لا رجل ولا فلا يجوز ان تقول ان تستثني بعدها تقول بل رجلان او بل ثلاثه لا يجوز. فان لا رجل لا بهذه الصيغه لا رجل لا بالبناء على الفتح يعني جنس الرجال اصلا غير موجود نفيته كله لا ريب فيه لا ريب فيه جنس الريب لا يوجد قليلا كان ام كثيرا تفيد نفي العموم في هذا الجنس واضح نفي العملاء أخذه من الماكره داخل ل... في صيغه مغامل... في مقام النعم تنفي ذلك الجنس كله فرق إذن لا نافي لي الجنس والجنس هو ما كيف عرفنا فيما سبق ما يخبر به عن ها <تصفيق> لا يخبر به قلت يخبر به قلت ما يخبر به قلت ما يخبر به لا يخبر به عن نوعه ها او العكس هيا راجع تعريف ممتعنا به ماذا قال مصنف رحمه الله لكن عملها لكن عملها خاصه بنك لكن عملها خاصه بنكيرت المتصلة بها نحو اللصه صاحب العلم المخروط ولا عشرين دراما عندي ماذا قال ومثل إن لا النافيه للجنس لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها عملها خاص بالنكرات يعني يشترط في مدخولها أن يكون نكرة ثم قال المتصلة بها هنا قد اترسال معنى التركيب فإنها تركب مع اسمها واضح؟ تركب مع اسمها عملها خاص بالنكرات المتصله بها اذا اتصل اذا اتصل الشيء بالشيء فلا يفصل بينهما اذا فصل بين الشيء والشيء هل يقال إنه متصل به لا يقال مثال هذا أول عمله خاص بالنكرات اخرج ماذا؟ المعالف فتقول لا رجلا في الدار هنا النكر هذه رجل اتصلت بماذا؟ دينا لو فصلنا فقلنا لا في الدار رجلا فهنا لا تعمل لأنه ماذا لم تتصل بهذه بهذه النكرة وفصلها وفصل بينها إذا اتصلت بها فاينها تعمل إذا فيشترط في لا أن للجنس أن تدخل على النكرة وأن تباشر النكرة أن تباشرها أي أن تتصل أن تتصل بها حتى إنهم ذكروا من بين الأسباب التي من أجلها يبنى اسمها على الفتح هو تركيبه مع لا من بين الأسباب أو من التعليل الذي ذكر في بناء الاسم الداخلة عليه أو الداخل عليه لا هو ماذا تركيبه على لا رجل في الدار لما بنيت الرجل هي اصل معرب قالوا بنيت لتركبه على نحن نعلم أن من, بعض أن من بين العلم نعم ليس في ال هذا في المنع من الصار إذا واضح من من بين العلة التي ذكرت في تركيبي أو في بنائي لا عفوًا في بنائي اسمه لا هو ماذا تركيبه مع معنا تركيبه مع معنا عمل وخاص بالنكرات متصلة بها واضح مثلاً لا صاحب علم ممقوت هكذا ممقوت ممقوت لاحظوا معي هذا لا صاحب علم ممقوت ممقوت لا نافيه للجنس مبني على الفتح على السكون لا محل له من العرب صاحبة اسمها منصوب لماذا منصوب أنا منذ قمد غير قصير وأنا أقول يبنى على الفتح نعم مبني على الفتح في محل نصب ماذا لماذا <تصفيق> لمعنى <تصفيق> ايوا اسمه ديما في محل ماذا تقول؟ ما في شيء مبني على الفتح ماذا هل من الضروري ان تزيد فتقول في محل نصب <تصفيق> ها <تصفيق> ومثل ان لا النافيه الجنس في العمل ايه؟ هنا صاحبه نقول عنها منصوب او مبني على الفتح انت ما كيف تضبط القاعده دائما متى صاحبه هنا هل نقول عنه مبنى على الفتح أو نقول منصوب لا أعني منصوب ها إذن أنت لا تضبطها جيدا هنا كيف هذا قلت ولماذا قلت غيرت ترأيك لما لكم مبنى على الفتح لماذا لأنها تعمل على لا ليس هذا منصوب حقيقة لانه مضاف واضح منصوب وعالمة نصبه أو نصبه الفتحة الظاهرة على الأخي وهو مضاف وعلم مضاف إليه واضح؟ لو لم تكن مضافة لقلنا مبني على, على الفتح هم؟ هذا هو القاعدة لا أدري كان ابن هشام ذكرها أولا هل تحدث عنها؟ أظن يتحدث عنها في القطر مرت معي قبل هم؟ nah, nah, nah, nah, أحسن إذن ذكره أنت لم تضبط, لم تراجع إذن هنا منصوب نقول صاحب اسم لا منصوب ونصب فتح الله على أخير وهو مضاف علم مضاف إلي مفهوم ممقوت ها ممقوت أو ممقوت ممقوت ممقوت ممقوت كيف نعرف الموقوت؟ خبر؟ منصوب مرفوع الرفع بالضم الظاهر على اخره هل هي جزء من القول الموقوت او لا؟ امم خبر كيف؟ الخبر لا اي يوجد من علمه موقوت او لا؟ يوجد لماذا لا نقول ممقوت صفه لعلم والخبر محذوف <تصفيق> إيه؟ على منصوب مجرور هذا مجرور نقول لا صاحب علم ممقوت نعم تكون جبته غير تعمل لكن لو <تصفيق> <تصفيق> لو كان مثلا فيه او في الدار او عندنا أو كذا لجاز هذا يجوز نقول لا صاحب علم ممقوت عندنا او لا صاحب علم ممقوت عندنا فهم ويصير هنا الجر او لا فهمت لا صاحب علم ممقوت عندنا اي كائن عندنا والله أعلم هذا المثال الاول مثال الثاني لا عشرين درهمن لا عشرين درهما عندي عندي لا مبنية على الفتح لا على السكون لا محل من العرب عشرين ابراهيم ابراهيم وإبراهيم الذي وفى اسم و نصبه اتقي الله يا ابراهيم اتقي الله يا رجل كيف ملحق بالمثنى هو في عندك مثنى ملحق بجمع ما ب... بجمع ها جمع الم... ما بكم ها ذات الحقوب اي شيء ها فتح فتح الله علينا حسين اعرف عشرين باختصار ونصبه ها ها احسنت ها ها درهما ليس معا نعم احسنت ها ليس منصوبا لكن لو كان منصوبا ينصب بالياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم واضح عشرون وأخواتها تلحق بجمع المذكر السالم رفعا بالواب ونصبا وجرا بالياء هنا يكون مبنيا لأنه مقطوع عن عن الإضاءة ويبنى على ما ينصب به باختصار يبنى على ما ينصب به عشرين بماذا ينصب نصبه كيف ليا I'm not sure what the fuck is. I said, 20 is لا a على for the earth. على it's not a place for the earth. I said, he will be on what he is to do with him. الظاهر على اخره عندي ها ظرف <تصفيق> متعلق خبري لا والتقدير كائن عندي عندي ظرف منصوب او مجرور ها نسيتم كم الاعراب ها عندي الظرف <سؤال> هذا كيف حاله <سؤال> ابراهيم ها حسين ابن نور الدين ها لماذا مرفوع؟ تفضلت من النصب عند زيد منصوب أكبر محمد. في محمد اصبت الجواب أنت أكبر مناسبة اشتغال محل بالحركة المناسبة للياء واضح منصوب ونصب الفتحة المقدرة منع منظوره اشتغال محل بالحركة المناسبة للياء ومضاف الياء مضاف إليه ام آخر اخر انا متعب جدا مثرا اخر ها لا امثله المصنف انتهت هي. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريبة لا ريبة ها ها فتح لا نافية للجنس مبنيه على السكون لا محلها من الاعراب احسنت ريبة اسم لا نعم مبني على الفتح نعم أحسنت ها فيه جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف تقديره حاصل أو كائن واضح ثم ماذا قال المصنف؟ إيه وعليه أو, أو على الكسرين في نحو لا مسلمات وعلى ذلك في نحو لا رجلين ولا مسلمين لا, لا رجلين ولا مسلمين ولا مسلمين ولك في نحو لا حول ولا قمة فتح الأولى وفي الثاني الفتحه والنصب الفتح والرفع كالصفة في نحو لا رجل ضعيف ورفعه فيمتنع النصب فقط منتهى إذا لماذا قال المصنف رحمه الله قال وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح لماذا لأن الأصل أنه ينصب. لماذا نأخذ من القاعدة هذا من قوله ومثل إن لا أن في الجسد يعني, يعني أن لا تدخل على المبتدا والخبر فتنصب الأول وترفع الثاني هذا الأصل إذا فالأصل في اسم لا أنه ماذا حكمه ماذا ها حكمه ماذا النصب اسم لا حكمه النصب اين اخذنا هذا من قبل المصنف ومثل ان لا في العمل كما قلت لكم اي في العمل ثم قال وان كان اسمها هذا استثناء من القاعده يعني اذا كان اسمها غير مضاف او شبه مضاف فانه يبنى على يبنى على الفتح <تصفيق> يبنى على الفتح اذا كان غير مضاف او شبه مضاف يعني غير مضاف وغير شبه مضاف ولا شبه مضاف واضح الان والاولى في ال... هكذا نبدا نقول حكم لا أن يكون منصوبا إذا كان إذا كان مضافا نحو لا رجل علم ممقوط واضح وإذا كان شب شبيها بالمضافي نحو لا تفضل طالعا جبلا حاضر كيف تتاجب منكم حاضر بايه <تصفيق> طلعوا الجبل للنزهة ليس له مفهوم انه وين فهم تسلق الى غير ذلك اذا كان مضافا نحو لا رجل فهنا ماذا منصوب إذا كان شبيها بمضاف طالعا لأن طالعا ليس مضافا هل بعده مضاف إليه؟ لا لكن يشبه المضاف أن بعده معمول هنا علم بماذا مجرور؟ مجرور بالإضافة كأن رجل هو الذي عمل فيه الجر يشبهه يشبه ما يعمل عمل الفعل طالعا هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل يعني بعده شيء تابع له معمول له جبل المفعول به لطالع كأنه ملك المضاف مع المضاف إليه من نصب الطالع جبل طالع من جر العلم إضافته إلى رجل لهذا هذا يشبه ماذا يشبه المضاف نفهم الآن اذا إذا كان اسم لا مضافا فهو ماذا حكمه النصب إذا كان شبها بالمضاف حكمه ماذا النصب كذلك واضحا إذا لم يكن مضافا او شبيها بالمضاف فانه يبنى على ما ينصب به هذه القاعده نقول اذا لم يكن مضافا او شبيها بالمضافي فانه يبنى على ما ينصب به على ما ينصب به سلام اذا كان نصبه بالفتحه يبنى على الفتحه لا رجل لا عندنا رجل بماذا ينصب بالفتحه وهل هو مضاف لا هل هو شبيه بالمضاف لا اذا نقول رجل اسم لا بن على الفتحة واضح اذا كان ينصب بالياء كجمع مذكر سالم او مثنى تقول لا مسلمين عندنا او لا مسلمين عندنا تقول مسلمين اسمنا مبني على الياء عندنا متعلق بخبر محذوف واضح لا إذا كان يبنى على إذا كان ينصب بكسرة كجمع المؤنث سالم تقول لا مسلمات عندنا طبعا إذا لم يكن مضافا واضح لا وهكذا والله أعلى وعلم في الحصه القادمه إن شاء الله نكمل ما يتعلق بأحكام اسم اسمنا